بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما أدراك ما الحق كذبت ثمود وعد بالقارعة فأم ما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأم ما عادون فأهلكوا بريح صرصر عتيه سخرغ عليهم سبع ليالي وثمانية أيام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 قَتِ السَّمَاءُ فَهِيَ يَوْمَ إذِوَاهِيَ وَالْمَلَكُ عَلَى أَرْجَائِهَا وَيَحْمِلُ عَرُشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَ إِذِ يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول ها أمقرأوا كتابية إني ظننت أني 111. فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوف قطوفها دانية قلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية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 عني سلطانية قذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها سبعون ذراعا فاسلكوه إنه كان لا يؤمن 119. ولا يحب على طعام المسكين 110. فليس له اليوم هاهنا حميم 111. ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا فلا 119. وما لا تبصرون 110. إنه لقول رسول كريم 111. وما هو بقول شاعر 112. قليلا ما تؤمنون 113. ولا بقول كاهر قليلا ما تذكرون كرو تزيل من ربي العالمين ولو تقول علينا بعض الأقاويل لا أخذنا منه باليمين ثم لقطعنا من 119. فما منكم من أحد عنه حاجزين 110. وإنه لتذكرة للمتقين 111. وإنا لنعلم أن منكم مكذبين